وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته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 بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم والله ذو الفضل العظيم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 وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا ۚ قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا ۖ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ۚ إِنْ هَذَا إِلَّا وَإِذْ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا او ائتنا بعذاب اليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين اخواني واخواتي في معرض استفصال الملائكة في مسألة استخلاف الله أو اعرابه عن مراده سبحانه وتعالى أو ارادته في استخلاف هذه الخليقة وفي رأسها أبوها آدم عليه السلام في معرض الاستفصال ورد أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يبدو أن هذا أظهر ما وقعت عليه الملائكة أيها الإخوة والأخوات من طبيعة هذا الكائن من طبيعة هذا الخلق له كائن نزاع إلى الإجرام إلى إحداث المصائب والمرائر والكوارث يفسد فيها ويسفك الدماء والظاهر أن الله تبارك وتعالى سلم هذا لهم مبدئيا والدليل على صحة هذا الفهم أيها الاخوه ما ذكرناه غير مرة أننا لا نعفر ولا أقول لا نكاد بل لا نعفر بالقطع والجزم واليقين لا نعفر على موضع يذكر فيه الإنسان إلا ذكر فيه بالذنب في كتاب الله تبارك وتعالى قُتِلَ الْإِنسانُ مَا أَكْفَرَ يَا أَيُّهَا الْإِنسانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكريم، وحملها الإنسان إنه كان ظَلُومًا جَهُولًا إِنْهُ كان ظَلُومًا جَهُولًا إلى آخر الآيات إن الإنسان لظَلُومٌ كفَّار كُلِّ الآيات إن الإنسان لَفِى خُسُر كُلِّ الآيات لا تذكر الإنسان الإخوة إلا وسمته ووصمته بهذا العار الذي يُجلِّله الكفران الجحود الجريمة الظلم الجهل النسيان إلى آخرها أيها الإخوة لكن هناك دائما مراهنة إلهية مراهنة قرآنية على شيء واحد الإيمان الاشتراع أن يتبع منهج الله تبارك وتعالى الإيمان يشكل استثناء فقط وهو الاستثناء الوحيد بحسب المنظور القرآني بحسب المنظور القرآني عموما هذا الطرح أيها الإخوة أنا متأكد أنه سيفجأ كل انسان لا يفهم الخطه القرانيه والنظريه القرانيه في تصوير جوهر الانسان وكيفيه اصلاحه والاصلاح ممكن خاصه من غير المسلمين سيقولون بدايه متشائمه جدا بدايه كافره بالانسان بداية كافرة بالإنسان نحن نتنكر لهذه البدايه نرفضها ليس لنا ايها الاخوه ان نخلق حيال طبيعتنا هذا لا يقلقني ليس لنا ان نقلق حيال طبيعتنا وهي في شطر عظيم جدا منها طبيعة منحطه تماما وطبيعة متوحشه وطبيعة دموية مفسدة ومخيفة تماما لا يزال هذا يتبرهن أيها الإخوة عبر التاريخ الإنساني كله بداية من ذلكم الذي قتل أخاه ظلما وحسدا وبغيا وعدوانا فلا يزال يصيبه أيها الإخوة كفل من كل جريمة تحتقب إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها ليس لنا أن نقلق حيال طبيعتنا هذه طبيعتنا الآن سأذكر بعض الحقائق والتجارب العلمية التي تؤكد تجذر هذه الطبيعة إنها طبيعة البشر طبيعة المتعلمين كما هي طبيعة البدائيين والهمج طبيعة الشعوب الأوروبية في القرن العشرين والحادي والعشرين أيها الإخوة سجن أبو غريب كما هي طبيعة المتوحش الأول البدائي نفس الطبيعة أيها الإخوة لا تزال موجودة كائن تقوده غرائز متوحشة ومخيفة أيها الإخوة لكن أيها الإخوة علينا أن نقلق لا أقول لنا علينا أن نقلق حيال ثقافتنا حيال الأفكار التي نتغذى عليها أيها الإخوة التي نمد بها على المصفوفات الثقافية انجاز التعبير على المصفوفات الثقافية وكل بيئة فيها مصفوفات ثقافية حاكمة على أبنائها أيها الإخوة على من ينتمون إليها يجب علينا أن نقلق حيال الثقافة لا حيال الطبيعة لماذا؟ لأسباب كثيرة أيها الإخوة أولاً لأن هذه الطبيعة مهما بدت ذموية قانية ومتوحشة شرسة وعنيفة أيها الإخوة مندفعة هيجانية نزوية تبتع النزوات والرغائب طريقة بهيمية أيها الإخوة إلا أنها ليست بتلكم القوة التي توجد مثلا في الحيوان ابدا انها طبيعه ضعيفه بدليل ان الانسان وهذه حقيقه مقرره في البيولوجيا ايها الاخوه وعلم الاحياء هو اقل الحيوانات الرئيسيه غرائزه كل الحيوانات غرائزه اكثر من غرائز الانسان بمعنى انه لو دفع الانسان الحياه وحده هكذا يهلك لكن لو دفعت قردا او حصانا او نمرا أو قطا إنه يستطيع أن ينجو بنفسه لأنه متسلح بقدر أكبر من الغرائز يستطيع أن يجابه وأن يواجهه وبنجاح تكيفي تلاؤمي مصاعب الحياة والبيئة الإنسان يفشل هنا لأن الطبيعة ضعيفة لأنه متسلح بعدد أقل هو الأقل من بين الرئيسيات من الغرائز غرائزه قليله أيها الأخوة لماذا؟ الله خلقه هكذا صاغه هكذا ابدعه هكذا لكي يظل يراهن دائماً على الثقافة لا على الغريزة انت لم تخلق حيوانا لتبقى حيوانا انت فيك نفخ من روح الله تبارك وتعالى مؤهله ان تجعلك خلقا اخر عليك ان تتعاطى مع الثقافه مع الفكر في تعريف الشخص الحضاره قلت يا ضبط الغرزي مليون تعريف الحضارة آه. الذي اتبناه وارتاح لي هو ضبط الغرزي فينا حين ينضبط الغرزي تبزغ الحضاره لكنها لا تذهب أشواطا بعيدة إلا بمجاوزة هذا الغرزي، وجاوزة الغريزة، تجاوز الغريزة، التعالي عليها أيها الإخوة، التعالي عليها. هنا يبزغ الإنسان الحقيقي، وبه ومعه تبزغ الحضارة الأدمية البشرية الإنسانية الحقيقية. في معدة ذلك وبدون ذلك نظل قابعين في الأفق الحيواني، في المهد الحيواني أيها الإخوة والأخوات لذلك. ليس لنا أن نقلق حيال طبيعتنا علينا أن نقلق حيال ثقافتنا حيال أفكارنا حيال متبنياتنا مفروضاتنا قبلياتنا مسبقاتنا مسلماتنا حيال مثل, ه... حيال مثل هذه الأشياء التي نغذي بها أنفسنا وأولادنا والآخر ونبشر بها صباحا مساء هذا ما ينبغي أن نطيل الوقوف عنده جدا الخطبة اليوم سيذهب ثلاثة على الأقل في شكل مقدمات حتى نستطيع أن نستوعب رسالة خطبة اليوم أيها الإخوة ثانيا استغرب جدا ايها الاخوه وبين مزدوجين لا يستطيع احد ان يقول ان الثقافه الاسلاميه اليوم انا يعني ايها الاخوه كمشتغل بهذا الحقل الثقافه الاسلاميه بالذات في الحقل الاسلامي في الحقل الاسلامي بين المسلمين عربا كانوا ام غير عرب لا يستطيع احد ان يزعم ويزيف الوقائع ويتنكر الحقائق ان هذه الثقافه الاسلاميه السائده بخير وهي معافاة وصحيه ليست بخير وليست معافاه وليست صحية ثقافة أيها الإخوة تعاني من إصابات وأعطاب كثير جدا في مفاصلها في مفاصلها في بناها دائما أيها الإخوة يمكن لا أقول يزعم أن يقرر أن أبشع الدرجة يمكن أن يتمثل بها التعصب السني تناظرها تماماً وتعادلها أبشع درجة يتظهر فيها التعصب الشيعي إماماً عجيب يعني أكثر السنيين تعصباً لا أحب أن اذكر اتجاهات حتى لا أسوي لأحد يساوي ويعادل تماماً وجهان العملة واحدة أكثر المتشيعين تعصباً بمعنى نقول له هذا قريبك قريبي هو اعدى أعدائي هو أقرب أقربائك المشمولات مختلفة المتضمنات، الموضوعات مختلفة، لكن البنية واحدة، البنية واحدة، العقلية، المزاج واحد أيها الإخوة. لذلك ليتحول هذا بقدرة قادر وهذا صعب جدا، ان لم يكن مستحيلا، ليتحول هذا الشيع المحترق إلى سني محترق أيها الإخوة، سيظل محترقا بنفس الكيفية، وسوف يعادي الشيع بنفس الكيفية مع معناه بالأمس كان أي شيعيا، رأينا هذا في بعضه. المتعصبين من السنة الذين صاروا شيعة أو العكس أيها الأخوة شيء عيب لم يتوسط لم يصبح مقربا ابدا البنية واحدة البنية واحدة بذكاء لاحظ الفيلسوف الأمريكي المعاصر رارف فالتن فيري في كتابه إنسانية الإنسان ذهيمة إثمان لاحظ بذكاء عرضية أن الذين كانوا قائمين على محاكم التفتيش في إسبانيا كانوا كاثوليكا مسألة عرضية ليس جوهرية وان ضحاياهم كانوا من الكاثوليك الموسومين بالهرطقه لريسي عرضيه مساله عرضيه جدا لان هذا العصاب الجماعي هذا العصاب الجماعي الذي تمثل في شكل شيء اسمه محكمه تفتيش تفتش عن عقائد الناس وعن ضمائرهم وتجعلهم طعمه للنيران طعمة للنيران وسط حشود تتهلل وتصرخ فرحا وانتشاء بحرق الكفر الزنادق الملاعين الذين يريدون إفساد الحياة ومنظومة العقائد والأعراف والتقاليد كل هذه الأشياء عرضية بدليل أيها الإخوة أن البروتستانت بعد ذلك لم يكونوا أحسن عرضية الضحية صار من ضحايا محاكم التفتيش أيها الإخوة حين انتقلت بعد ذلك إلى إيه؟ أوروبا مناطق في أوروبا من ضحاياها البروتستانت في القرن السادس عشر مثلا والصوفيون في القرن السادس عشر والسبع عشر في القرن الثاني عشر صار من ضحاياها الفولتيريون أتباع فولتير والهوبسيون أتباع توماس هوبز. أيضا الملاحدة والربوبيون الذين يؤمنون بالدين الطبيعي يؤمنون بوجود الله ويمكنون اي الوحي والشرائع السماوية صاروا ضحايا لها. في القرن التاسع عشر الجمهوريون والتحريريون صاروا ضحايا محاكم التفتيش. فضلا عن المسلمين واليهود في إسبانيا المارانوس ها والمرسكوس الذين أصبحوا رغما رغم عنهم يهودا متحولين مارانوس و أيضا خضع هؤلاء المارانوس لمحاكم التفتيش لأنهم كانوا موضع ارتياب و خضع المورسكوس لمحاكم التفتيش لأنهم كانوا موضع ارتياب رغم تعمدهم وتحويلهم لأبيانهم كل هؤلاء ضحايا إذن كون الضحية كان كاثوليكيا مسألة عرضية كون الجلاد كان كاثوليكيا مسألة عرضية لأنها بنية واحدة ما مارسوا بعد ذلك يا أيها الأخوة دور الجلاد الفاشيون مارسوا. الاشتراكيون الشيعيون رسو، النازيون المتعصبون العرقيون رسو. اليوم المسلم السني يمارسه المسلم الشيعي يمارسه كلهم في حق أخيه شيء غريب آه وغداً وفي الغد القريب ربما إيه في حق ابن طائفتها أيضاً البني واحد انتبهوا علينا أن نكون أذكياء هنا وعلميين كفا المقدمة التي أحب أن أدلئ إليها أيها الاخوه بعد هذا الاستهلال أنني قلق جداً وينبغي علينا جميعا أن نكون قلقين حيال تلك القسوه والجفاف والمسلك اللا إنساني الذي يصدر عنه العلماء والدعاء والقاده الروحيون هنا وهناك هنا وهناك إذ لا يزالون مصرين وهم يزعمون التعاطي العلاجي مع المشكلة ويحبون أن يعالجوا المشكلة لا يزالوا مصرين على تناولها من ذات أو من الزوايا ذاتها التي أشعلت نيرانها وأرثت أحقادها من نفس الزوايا هذا يقولون هذا نقول هم كفار هم تجاوزوا هم كذبوا أه؟ نحن نضيع على حق وهكذا بس نفس الزوايا ما الذي أشعل هذه النيران هذه الطريقة لكن ضحايا تقع هناك مجازر هناك مذابح هناك تفجير هناك خوزقة أه؟ درملة لا يتحرك هؤلاء لا يعنيهم ليقع مزيد من الضحايا وعلى فكرة طريقة العلاج تؤهل لمزيد من جرائم الكراهية وعاضح جداً هالمزيد ينتظرونها الأسوأ لم يأتي الأسوأ لم يأتي وهذا يعرب عن قدر من موت الضمير ومن لا إنسانية هؤلاء القادة الروحانيين الذين يتنكرون للحقائق من كلا الطرفين ليس لديهم شجاعة وجراءة أن يقروا بالحقيقة كما هي بغض النظر ينزعج من ينزعج ويرضى من يرضى أيها الإخوة أبداً من غير دغدغ العواطف حتى الجماهير جماهيري، طائفتي لا يعنيني هذه وظيفة القائد الروحاني وظيفة المفكر، وظيفة العالم وظيفة الباحث والدارس آه لكنهم لا يفعلون ولذلك قلت مرة بجسارة وسأعيدها وسيعدونها جريمة إني لألمح أيها الإخوة هذا ما أشعر به، وهذا ما تلمحه أحياناً، ليس دائماً طبعاً في إلحاد بعض الملحدين من حيث بواعثه والاسباب الحامل عليه قدرا من الانسانيه قدرا من الادميه لا اجده في ايمان معظم هؤلاء المؤمنين كيف ستقول لي كيف وانا ساقول لكم هذا كما افهمه بعض هؤلاء الملاحدة في الشرق والغرب مثار الحاده مبعث الحادي هي ايها الاخوه ما يراه في الحياه من مصائب من ويلات من اشياء تبدو لاول وهلة وحتى للعاشر وهلة بالنسبه للعقلي غير معقوله غير رحيمه لماذا تعاني الشعوب المستضعفه من الاستعمار لماذا تطحن عبر ستين وسبعين سنة؟ سنه وتقتل كل يوم بالجمله وبالتفصيل ولا احد يتحرك تقريبا لا يتغير الوضع لماذا يقول ملحد لماذا يسمح الله بهذا ان كان موجودا لماذا يسمح بهذا اين عدالته اين رحمته طبعا انا لا اطرح السؤال لكي اقول لكم انه سؤال في موضوعه سؤال مطروح على كل حال أه؟ أه وإنه يعني بلا جواب لا هناك جوابات نحن نساهم في إعطائه شيء من الجواب نساهم على كل حال وغيرنا يساهم ولا يزال لا أتحدث عن سؤال وجواب أتحدث عن مسألة الإنسانية فقط هو القدر الذي يبدو في إلحاد الملحد من الإنسانية يفتخر إليها من يزعم على الإيمان وهذه داهية ما لها من واهية أيها الإخوة لماذا ولد الصغار مشوهين معاقين أيها الإخوة بأطراف زائدة أو ناقصة آه بأعضائها إذا أو ناقص أيها الإخوة بوظائف فاشلة لماذا لماذا يعاني هذا الطفل الذي لم يحتقد ذنبا ولم يفعل شيئا الملحد طبعا ما شاء الله حين يبزغ مثل هذا الملحد وللاسف الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هذا المد الحادي ونكرر للمرة المئة يزداد في العالم العربي وسأقول لكم المرة الألف كلما ازداد شبابنا وشوابنا ثقافة وقراءة وانفتاحا سيعلو المد الالحادي واللا ديني لأن الخطاب الإسلامي بائس الخطاب المشائخي المسكين هذا العاطفي الدجماتيقي بائس بائس خطاب غير مثقف غير متسلح بسلاح حقيقي ضعيف جدا يا إخواني لا يمكن أن يقنع هذه العقول الطلعه المتعطشه للمعرفة للحق والحقيقة لا يمكن لهذا الخطاب البائس المسكين في معظمه طبعا لا أعمل في معظمه وبائس ومسكين يستحق الرثاء يستحق الرثاء حقا هذا بين قوسين فيتساءل الملحد ايها الاخوه يعلم هذا الملحد ليس انانيا ليس وحشا انه يعلم لغيره يعلم المستضعفين والمذنين والمهانين والمكروثين والمصابين والمحزونين يعلم ويتساءل اين الرحمه الالهيه اين دور الله اين تدخله لما يحدث كل هذا هل هو حقاً موجود بعد ذلك حين للأسف تعيه الحيل ويعجز هؤلاء المشائخ بالخطاب البعث عن إقناعه يفضي به الأمر إلى الحاد أنا التقيت في بلد عربي بفتاة وهي الآن ربما ستسمعني ما العبقريات بقياسه على الآي كيو قياس مرتفع جدا وهي له أن تكون عبقرية هي ما العبقريات أيها الإخوة وطارحت علي أسئلة من هذا القبيل تماما وقالت لي التقيت بالمشائخ الفلانيين ثلاثة اثنان منهم من أكبر مشائقنا اليوم على الإطلاق ولكن هي أزرت بجوابهم في أقل من ثانية ما معنى أن أطرع عليك يا مولانا يا علامة العصر هذه الأسئلة ثم تقول لي يا بنيتي هذه الأسئلة تعدت حدود العقل الإنساني قلت فقط له من فوري العقل هو الذي يسأل العقل يتكلم إيه الكلام الفرق هذا كلام من هذا مشايخ للأسف طريقة مشايخية يا بنيتي هذه الأسئلة تخطت حدود العقل كأن الذي يسأل إيه ما بعرف من عالم الإيليانز والغرائب ما والحورعين، بشر الذي يسأل والعقل هو الذي يتساءل. قل يا بنيتي هذه الأسئلة لم اخبرها من قبل عاجز سوري ليس عند الجواب. كن متواضعا لكنها أزرت بجوابه في أقل من ثانيه قتله العقل هو الذي يمثل هنا ويتساءل. عقلي أنا انا فلانا. شايفني إيليا؟ بالمريخ ياك؟ فطبعا قطع به. قالت لي قطع به. والشيخ الثاني علّم الثاني. آه. قال لها يا بنيتي هذا ليس سؤال عبد لرب انما هو سؤال رب لرب قالت له المتسائل هو العبد انا عبد ولذلك اطلب الحقيقه قالت له انا احترق بالنيران من سبع سنين ابكي وحدي في ليلي مسهده لا جواب حقيقي لا جواب حقيقيا عن هذه المعضلات تقول على كل حال انا جلست معهم من اجل ان اساهم في الجواب لن اقول لكم ما النتيجه على كل حال هذا هو هذه الطريقه اذا هذا الملحد حين يلحد انا اقول لكم يلحد على قاعده انسانيه المبعث انساني المثار انساني عنده قدر من الرحمه قدر من التحسس بخلاف المؤمن الذي يزعم الايمان ويدعيه ولا يستثار ولا يتحسس ولا يعلم للاخرين لذلك مثل هذه المعضلات العقديه والفكريه لا تخطر على بالي أخي لك لا أنا مؤمن لا لا, لا هو ملحد بشكل اما أما أنا أختلف أنا مؤمن يعني ايه مؤمن يعني يعني مؤمن إيمان فلازم مؤمن إيمان أبو بكر الصديق وعمر وعلي يعني مؤمن إيمان عميقا جدا خل نعم نعم أنا مؤمن وسلم أقول له أبدا هذا ليس يقين الإيمان بمقدار ما هو بلاده إنسان خلو ما الانسانيه بدليل أنك لم تتساءل حيال هذه المصائب يوما أنت لم تتساءل لو تساءلت على الأقل ستعطينا جوابات ما الجواب يا حبيبي أنت لم يفعل والدليل ايضا ان العقل الذي يتساءل لا يزال يتساءل ايها الاخوه يعني العقل الذي يشتغل يشتغل أه؟ أه؟ مش يشتغل في نطاق ثم يموت فهل انت ايضا ممن ساهموا في اثراء الفكر الانساني والديني لم تفعل ابدا لست من طلاب العلم لست من العلماء لست من الذين يتساءلون لست من الذين يبحثون في احسن احوالك أنت من الذين يبتلعون ويلقنون اشياء ثم تقيؤها تقيؤ علينا هذا في أحسن أحوالك ولذلك أنت لست الكائن المتسائل يا حبيبي أنت الكائن الذي تحشى بالمعلومات والمقررات والعقائد لست متسائلاً لذلك أنت كل من الإنسانية لا تشعر بالآخرين إلى هذه الدرجة الوضع قد يكون بائساً وأنا صادق مع نفسي ومعكم أيها الإخوة أن هؤلاء بعض هؤلاء لديهم الإنسانية ما ليس لدى الكثيرين منا أيها الإخوة ممن لا يتسألون أصلاً حيال هذه الموضوعات أبداً لان ايمانهم هو ايمان التقليد والاجترار والتكرار والتلقن فقط ليس ايمان الفكر والتبرر والتسويغ العقلي والضمائري والتجريبي عبر تجربته الروحيه هذه مقدمه ايضا مهمه ايها الاخوه نعود الى موضوعنا موضوعنا ايها الاخوه هو موضوع هذه البنيه الثقافيه المعطوبه لا, لا احب ان اقول اللعينه هذه المصطلحات المعطوبه والخطيره تتهدد مستقبلنا تتهدد حياتنا أيها الاخوه هذه الطريقة في التفكير انها بنيه التحيز الذي يترجمه العرب بالتعصب يقولون تعصب تعصب شيء مختلف إلى حد ما لكن لا بأس إن فهمت أنك تتكلم عن التعصب بالمعنى الذي يعنيه الدارسون في شرق الغرب الانحياز والتحيز والأحكام المسبقة يا حي هلن لا نتحدث عن التعصب ايه بالمعنى ايه الضيق كما يعطيه المعجم بل بمعنى اوسع من هذا بكثير اذا سنتحدث عن هذا مجموعا حتى لا تضللنا الترجمات واختلاف الاصطلاحات نتحدث احكام المسبقة، نتحدث عن التحيزات ايها الاخوه بانواعها هذا ما يشكل جوهر هذه البنيه معالم هذه البنيه البنية التعصبية التحيزيه, البنية التعصبية التحيزية. طبعاً تتظاهر بالكره والخضب والانتقام هذه كل أعراض أعراض لهذا المرض اللعين أيها الأخوة أعراض لهذا المرض اللعين طبعاً في رأس الأسباب في رأس الأسباب الكسل أنا سأفضي بهذا الكسل وهتقول الكسل نعم الكسل حتى في حق العلماء والدارسين الكسل الذي يتبرم بمقتضيات البحث العلمي المرهقة أي مسألة مهما بدت للنس بسيطة وواضحة ومقررة لدى بحثها تحتاج أيها الإخوة إلى ألوف الساعات إذا لم يكن الأيام فعلاً لمعرفة إيه حقيقة القول أو لمقاربة الحقيقة فيها الحقيقة المطلقة عند الله تبارك وتعالى انتبهوا هؤلاء لديهم قدر عظيم جدا من الكسل لا يحبون لا أن يبحثوا لا أن يقارنوا لا أن يحاكموا أيها الإخوة لا أن يقايسوا يحبون أن يحفظوا وأن يقرروا وانتهى خلاص ولو كانت النتيجة أن أكفّل الآخرين وأن أذبحهم ومن قديم ومن قديم كما قال محمد بن شجاع الثلجي الحنف في يوم الأيام وكان عدواً مبيناً للحنابلة آه. قال الحنابل هؤلاء يستحقون أن يذبحوا قال أدعو للذبح هكذا تخيل الإمام هذول إمام إمام وعال مؤلف كتب طبعا مؤمن الحنابلة فلم طبعاً إيه؟ لم يبرعوا من جريمة أنهم ذبحوا الآخرين أيضاً جرائم كثيرة جدا جدا على خلفيات عقديه ودينية وكلامية طبعا هكذا هكذا هو التعصب في نهاية المطاف ما كان صادقا سأقول لك هكذا تعرفوا لماذا؟ لأنه الطريق السهل أو الطريق السهلة التسامح ضد الطبيعة الإنسانية يا إخواني التعصب يتمشى مع الطبيعة الإنسانية لأنه الأسهل لأنه الأسهل هناك نظرية اسمها النزوع الأسهل تفسر بها اشياء كثيره في العلم في علم الاجتماع في علم النفس في علم النفس الاجتماعي النزوع هي الاسهل الاسهل أسهل علي مليون مره ان اكم فمك ان اودعك غيابات السجن او اقطع اي لسانك او راسك لقدر الله من ان اقضي معك أي الايام والليالي والسنين اناقشك واناظرك واحاول ان اغريك بتبني الجميل الذي عندي الحق الذي عندي او العكس لا ندري اسهل وخاصه السلطه تفعل هذا كل سلطه سواء معرفية أو سلطة تنفوذية وغيرها تفعل هذا بسرعة هذه أسهل عليها هذه أسهل من إيه؟ من النقاش والدرس والبحث مصيبة المصائب أن من يدعي العلم والبحث والدرس يحشد ويحشر إلى ميدان المسألة العامة ويستنجد بهم مصيبة المصائب هذه كارثة منذ البداية يستغيث بالجمهور يدخل عواطفهم يدخلهم في النقاش بطريقة مخرى هذه مصيبة هذه الغوغائية عالم محترم لا يفعل هذا، مفكر محترم لا يستنجد بالعامة ولا يعمل تصويتا أيها الإخوة تصويت إيه؟ إيش دخل؟ هل رأيت مرة بالله عليكم؟ آه جماعة مهندسين، مدنيين ومعنيين وغيرهم آه يصوتون آه وضع إيه؟ المعالم الرئيسية للخطة التي سيترتب عليها المستقبل العام للبناء أيها الإخوة يصوتوا مستحيل هذا لا يصوت عليه صوت في أشياء لها علاقة إيه؟ بالفضائية بالجمالية بالزخرفة ليس على إيه ما له علاقة بمستقبل العمارة لا يصور لكن لماذا نصوت في قضايا الدين والاعتقاد ونأخذ برأي الجماعات يا ح أحبابي وناس لا علاقة لهم لا يحسن أحدهم حتى إيه قراءة كتاب الله على وجهي قال ولحق صوت في المسائل التي ظلت الأمة تطاحن فيها 1400 وأربعمائة سنة مش معقول هذه غوغائية هذه الذهنية هذه مسلك إيه الغوغائيين في كل زمان ومكان أيها الإخوة نعم يستنجدون بالعامة ويحشدونهم ويحشرونهم إلى الميدان سيكون واضحا معكم من صغري من صغري كنت أكره يا إخواني وعن أبني المساجد منذ العمد أغفالي كنت أكره ما رأى في المساجد وفي الإحفال الدنيا والله وإلى اليوم أكرهه يقوم واحد ها الله أكبر والله الحمد الله وهكذا أكره هذا هذا يحدث في ميدان المعركة فقط تصرخون لماذا؟ تتصايحون لماذا؟ نعم هذا ينمي شيئاً من عواطف ومفعلات الانتماء والتعصب ولكن في نهاية المطاف يغتال العقل هذا هذا في الحرب والحرب يجوز فيها الكذب والخدعة لكن ليس في السلم مناظرة فارج فودة أيها إخوة مع الشيخ المرحوم الغزالي وعامارة والجماعة هذولا نفس الشيء بدأ الشبال المسلم الله هو أكبر لماذا؟ كيف هذا الإرهاب هذا؟ هذه إرهاب يا أخي جايب رجل تناقشه ترهبه أن الجفور معي هؤلاء الجمهور يحتكم القرآن والسيف بل غوغائية عب عب أشعر بالعار كنت صغيرا أشعر بالعار لذلك في حياتي ربما لم أمشي إلا إيه مرات معدودات في التظاهرات حتى التظاهرات لا أحبها أشعر أن هوية الفردية تضيع في التظاهرة أيها الإخوة لأن التظاهرة في العموم لا تكون عقالائية تكون غوغائية ومن يرفع شعارا أكثر غوغائية يرد معه الجمهور أكره هذا دائما ثم نكسر مدارسنا ونكسر كنا اه ونرجم للسيارات السيارات كنت أكره هذا ولا احب ان أنطلق في التظاهرات ضد الاحتلال آه انا احتج على الاحتلال بطرق الخاصه لا احب هذا الاسلوب لا احبه لو تظاهرات حضاريه اهلا وسهلا لكن هذه غوغائيه لا ينبغي ان نفعلها يجب ان نبرا منها طبعا اعرف كلامي هذا في الاخير لن يستفيد منه الا نسبه مؤوية ضئيله هي التي تريده بالخطاب انتبهوا اعرف آه العامه ستبقى عامه تبقى لها انماطها بناها في التفكير من الصعب مستحيل حماقه مني ان ظننت اني ايه اغيرهم بخطبه او حتى بألف 1000 خطبه هذا الخطاب لمن يحسن ان يستفيد منه لمن يحسن ان يفككه وأن يفهمه ايها الاخوه من غير تبرج يمكن ان يستفيد منه لا بد ان يقال لا يمكن ان نساير الحشود لا يمكن ان الحشود نقول ايها الاخوه لن نقع فيما يعرف بتجاهل الاغلبيه تجاهل الأغلبية هذا فعل من نفس الاجتماعي ثابت اذا الاغلبيه تجاهلت عليك ان تتجاهل والا ستتهم في وطنيتك في ولائك في دينك تجربة لطيفة جدا جدا قام بها العلماء علماء النفس الاجتماعي أحضر مجموعة من الطلاب وكان هؤلاء الطلاب يجلسون في مقاعدهم ينتظرون بدء التجربة والطلاب يعني هل مبحوثون؟ بعضهم متواطئ مع الإيه مع العالم المجرب بدأ بعد قليل قبل أن تبدأ التجربة دخان يتصاعد إيه؟ من إحدى النوافذ المتواطئون أيوه الإخوة ظهروا عدم اكتراث أو معدل لا بأس به إنه عادي ما في شيء. الآخرون نظره كذا بقلق ثم أظهروا عدم اكتراث دخان دخان قد تكون إيه بداية حريق لكن هؤلاء وهم ناس محترمون ونسبة كبيرة يعني لم يكترثوا إن علي ألا أكترث نظروا الإنسان إلى هذا الطريقة هذا هو الإنسان أين عقلي؟ أين ضميري؟ كم أتمن؟ أين التزام الشخصي؟ التزامي؟ كم أتمن؟ التزم حتى لو كلهم سكتوا لن أسكت لو كلهم تجاهلوا حريق يا جماعة لك لا وهذا مصطلح علمي اسمه تجاهل الأغلبية مدام تجاهلوا تجاهل مدام تجاهلوا تجاهل وبعدين لما تكون ضمن أغلبية مهما أجرمت يضعف تحسسك للمعايير الأخلاقية اتجاه الخير والشر اتجاه استنكار الجريمة لانه الكثر تفعل هذا ايش نعمل عادي خاصة أيها الإخوة إذا كانت تفعل هذا بأوامر من رموز السلطة يتراجع التحسس لانتهاك المعايير الاخلاقيه بشكل يجري بانسانيه الانسان انها التجربة الاشهر تجربه العالم الشهير ستانلي ميلجرام في وسبعين مشهوره ما في وقت نذكر تفاصيل هذه التجارب يتراجع بنسبه مقلقه جدا ما شاهد فيلم الإذعان اه ستانلي ميلجرام يفهم فيه حقيقه هذا الشيء اذا قال ميلجرام المساله يبدو انها مساله في الطبيعه طبيعه البشر قلت لكم علينا ان نخلق حيال طبيعتنا هذه طبيعتنا للاسف معطوبه سيئه ونفسه وما سواه فالهمه فجورها وتقواها الفجور قبل التقوى انتبهوا اغلب فجورها في الاول وبعدين تقواها شيء مخيف شيء مخيف قال هذه الطبيعه ولذلك ايها الاخوه علينا ان نستنجد بالثقافه صحيح فالهمه فجورها وتقواها الالهام الثاني هذا ايها الاخوه هو الذي يهيئ البشر ايضا ان يقاوموا الاكراه ان يقاوموا الظلم أن يقاوموا الاستعباد فضل الله الطبيعة لكن الطبيعة لا تعادل الطبيعة دائما خاصة أيها الاخوه إذا وقفت السلطة مع الطبيعة الفاسدة لذلك علينا أن نراهن على الثقافة وأن نراهن أيضا على بلورة نظام سياسي عادل لا يصبح بالانتهاكات للمعايير الأخلاقية بل يرزح لا وإلا نفقد المعركة قطايا نفقد المعركة خطيرة وحساسة أكبر من قضايا صراع بين هؤلاء لا لا لا لا لا يتعلق بطبيعة الإنسان كإنسان مسلم وغير مسلم في الشرق الغرب في القديم والحديث هذا هو إنسان علينا أن نفهم هذه المقدمات أيها الأخوة من زاوية علمية بطريقة علمية حتى يمكن أن نتعاطى معها أيضا بشكل ناجع وناجح بإذن الله تبارك وتعالى نعود إلى موضوعنا نعود إلى موضوعنا. إذن كلما كنت في الجماعة كلما كنت في الحجد غلب عليك التنميط لسبب أو لآخر أدمنت ايها الاخوه واعتقد كل شاب مسلم نشأ في الحق الاسلامي ادمن ادمن ان يخبر هذه الخبرة رجل مجهول ال ان اكس مش معروف انتماؤه حزبي تنظيمي يدلي بقول يبدو يبدو الكلام كلام مع العامه مع العاديين الستاندرد. يبدو انه خارج عن المالوف فيما يبدو ولذلك دعبنا على أن نحيا نخبر هذه الخبرة يبرد أحدهم يتساءل عن ما هو ليس من هو هل انه أنه فلان محمد إيه حسين إيه الاحمديني ولا ما؟ هذا يعنينا ما هو ما هو هل هو منا أو ليس منا؟ هل هو داخل إطار أو ليس داخل إطار؟ هذا تساؤل قد يبدو بريئاً لا لا ليس بريئاً بالمرة ما معنى هذا التساؤل؟ ما معنى أنك تعمل تعليقاً تعمل تعليقا للحكم أنا لن أحكم على ما يقول والذي فيما يبدو، يبدو أنه يعارض المعلوف أقواله غريبة ما عندي إجدية أنها إيه خارج الزماما لكن يبدو أنها غريبة لذلك سأُعلق الحكم لأن أحكم عليها هل هي حق؟ هل هي باطل؟ لكن هذه قضيتي قضيتي الآن معرفة هويته التنظيمية الحزبية الانتمائية سني ولا شيعي، تحريري ولا إخواني، صوفي ولا وهابي إلى أخري الأخري ها هذه التنوعات الكثيرة إذن سنسأل عم ما هو هذا يتضمن شيئا له دلاله يا اخوه انك لو سالت هذا المعلق للحكم هل ما يقول هذا الرجل حق او باطل تعرف ما هو الجواب يتوقف على ما هو <تصفيق> يتوقف على ما هو ان بان ووضح انه منا فيبدو ان ما يقوله يبدو انه حق في اسوء الظروف سننتحل له الاعذار اذا بدا انه ليس اي حقاً تماماً بقول آخرين من الحجد القطيع سننتحر له العذار لأنه منا منا أن نحن والهم أن نحن والهم أما إذا بدا أنه ليس منا قاطعاً ما يقوله باطل قاطعاً سيرمى بجريمة كذا وكذا وكذا سيطعن في دينه وعقله وملتي إلى أخره عشيب قول واحد يمكن أن يكون حقاً يمكن أن يكون باطلاً نعم يتوقف هذا على ما هو إيش هو أخ ولا مش أخ معنا ولا مش معنا من جماعتنا ولا مش من جماعتنا وبعدين بنجيب الحكم شو يقولون خطيرة جدا مسألة خطيرة يتسلح هؤلاء أيضا بحيلة بائسة أخرى حيلة فقيرة متهافتة أيها الإخوة مضرعة بالتهافت وهي من أجل من يقال هذا الكلام لمصلحة من يقال هذا الكلام لما يقال في هذا الوقت بالذات لما تطرح هذه القضايا في هذا الوقت بالذات؟ ولنا تعليقات على هذا التساؤل البسيط أيها الإخوة، ها المطرع بالتهاون. أولاً، هل فعل الحقيقة لها أوقات تقال فيها ولا تقال فيها؟ تقال يوم السبت والاثنين، وتخف يوم الأحد والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة. بالحقيقة، خبيها في أيام، وقولها في أيام. هذا سؤال. لا بد أن نتساءل هذا التساؤل حيال الحقائق أي واحد؟ اثنين. هذا التساؤل المُطرع بالتهافت أيها الإخوة يبدو أنه يعتمد منظوراً مصلحياً، براجماتياً، ميكابيلياً حتى في النظر إلى الحقائق والأراء والأفكاء والعقائد نعم لأنه لمصلحة من؟ ومن قال لك أن الحقائق ينبغي أن توزن يا ويليام جيمس ولا جون ديوي بمقياس إيه؟ المنفعة والمصلحة؟ الحقيقة مُقدَّسة لذاتها، وقلوا الحقُّ من ربكم. النبي حدثنا عن نبي يبعث يوم القيامة ومعه رجل تخيلوا نبي مش مفكر مصلح النبي بعث في أمة من مائة ألف أو يزيدون ولا حتى عشر مليون ولم يسلم معه إلا رجل واحد لم يسلم معه إلا رجل واحد والنبي حدثنا عن النبي يبعث وليس معه أحد ما معنى هذا الكلام؟ في ضوء ما أقول أعتقد أن الأمر أصبح واضحا الحقيقة ينبغي أن تقال أن يوضع بها أن يرفع لواءه حتى لو لم يتبنها واحد الحقائق لا يصوت عليها انتبهوا الحقائق لا يصوت عليها لكن هؤلاء يتحدثون ها بمنظور مصلحي لمصلحة من يقال هذا أنا سأكشف النقاب عما هو أخطر يا إخواني واخواتي ما هو أخطر ها ما هو مضمن في هذا التساؤل البريء المتهافت أخطر بكثير مما أعربت عنه ما هو يكشف عن منظور آخر في منتهى السقوط والضعف أي والرعون هذا المنظور يقضي بأن يقضي بأن تبدي مخالفة لكل من ليس من النحن لكل الهم هؤلاء الآخرين في كل ما يمكن أن يظن من مختصاتهم بغض النظر كان حقا كان باطلا هذا لا يعنينا كل ما يمكن أن يوصف بأنهم من مختصات الهم بد أن نكون لماذا لست مش هذا المنظور لماذا لأنه إن أبديت موافقة ولو في مسألة واحد أنت تغرب اتباعهم في كل مسائلهم وعلى فكرة هذا المنظور معظم الناس الأذى الشديد يخضعون له ولذلك الدعاء الخطيرون دعاء الفكر في الشرق والغرب مسلمين غير مسلمين حتى المناحدة الذين درسوا علم النفس وعلم النفس الاجتماعي يعرفون هذه الحيلة أيها الأخوة فيأتي يتكلم لينتصر لمعتقده لأيدروجيته لمذهريته في مسألة هو قوي جدا فيها ويطيل النفس ويجعلها أم المسائل طبعا ويحدث انطباع لدى الآخرين ما دام أصبت هنا إذن أنا مصيب في سائر المسائل يحدث هذا الغوغاء العامة يظنون هذا بما أنه فلان أفحم فلان في المسألة هذه اذا خلاص هذا كل ما عنده باطل كله يخافون من هذا لذلك مثلا السني يخاف لماذا تتكلم عن يزيد وقتل حسين لماذا تنتقد معاوية لصالح من يا رجل اتق الله فينا اتق الله لا لماذا لأنه إن ثبت أن الشيعة موقفه هذه المسألة هو الحق وأن يزيد هذا ملعون وأن معاوية كان مخطئا ومتجاوزا على الشريعة وعلى المسلمين معناها ستغري الناس أن يصبحوا شيعة اتقل لا لماذا المنظور هذا؟ هذا منظور يمكن أن مفكر واعي أبداً أبداً تلقوا غير تفكر بهذه الطريقة الباحث الدارس لا يفكر بهذه الطريقة أنا أقول لكم المفكر الأصيل المتسم بالأصالة لو نجحت في برهنة 99% من أفكارك لن يعطيك شيكاً على بياض لن يعطيك اعتماداً إيه للفكرة المئة المتبقية أو النسبة 1% المتبقية بناء على رصيدك الملآن المترأ أبداً يقول لك حتى هذه هي الواحد في المئة أريد أن تبرهنها قد لا أقتنع بها وفعلاً قد لا يغتنمها هل المفكر فكرها كذا ما في عنده إيه خلاص أنت أصابت خمس في المئة أنا أتبعك في كل إيه ما ذهبت ليه الغوغاء تفعل هذا المفكر لا يفعل هذا يطلب تبريراً لكل متبنياته كل ما يتبنى لابد أن يكون مبرراً وبالدليل وهذا معنى الفكر وهذا معنى إيه الفكر الحقيقي ألم تكم كذلك أنت لم تشم رائحة الفكر أصلاً أنت لم تشم رائحة الفكر أصلاً مثل هؤلاء إخواني وإخواتي يتذرعون بشيء خطير جداً كما قلت هم يدأبون على مناقشة المسألة من الزاوية التي أرثت نيرانها وذكتها وهذا لا مسلك لا انساني في نفس الوقت يتنكرون للمحاورة الحقيقية والمناظرة لا يحبون هذا في الجملة وليس بس ويتساءلون أناظر من؟ طبعاً لابد أن يأخذ أيضا شيئا على بياض ضمانة انتبهوا لابد أن يأخذ ضمانة قبل أن نظر أحدا لابد أن يترجح لدي يقينا فوق 89% أنني سأغلبه وأسرعه إذا كان قويا وعبقريا لا استحيل أن أناظره لماذا قال بعضهم لأن إبليس ناظر الله أيضا شوف المنطق منطق غريب جدا لأن إبليس ناقش الله فلماذا ناقش هذا أيها الأخوة يعني أنه لا يؤمن أصلا بالمناظرة المناظرة عاوز المغامره ادفنتشر وهي مغامره فعلا مغامره كل مناظره مغامره قد تربح قد تخسر قد تربح وتخسر وبعدين يجي لك ايه احنا الناس بنشوف الأخير خاسر ولا رابح في الاخير هذه المناظره والمفروض ان الذي يناظر يناظر على قاعدة ايها الاخوه ان الحق أن الحق لا تحتازه طائفه معينه ولا شخص بحيالي يمكن ان يصيد اخي ما بقولش عدوي, عدوي مش عدوي شو عدوي اه يمكن أن يصيب أخي في مسائل معينة وأنا سأعترف له. مرة معمر بن راشد رحمة الله عليه قال لحماد بن أبي سليمان وسأل أبي حنيفة رضي الله عنه ورضوا قال له يا حماد كنت رأسا في أصحابك إذا كنت إمام وكنت إماما فخالفتهم فخالفتهم فصرت تابعا بعد أن كنت متبوعا ليش ما كان ذلك زي أول شوف المنطق هذا المنطق هذا فقال حماد رضوان الله, الله عليه والله لا ان اكون تابعا في الحق احب الي من ان اكون متبوعا في الباطل ما يعنيني ما يعنيني انا كنت إمام في مسائل كنت فيها مبطلا الا لست اماما اصبحت تابعه لغيري في مسائل اصبت فيها الحق الله اكبر هذا الذي يخشى الله هذا الذي يقدر نفسه موقفا مهيبا وفظيعا بين يدي الله غدا يوم القيامه لا الذي يلعب بالحقائق وبالاشياء من اجل مصالح دنيويه تافهه ايها الاخوه وصغيرة، محقورة ومنكورة أبداً أبداً هكذا مثله اعتقد أعتقد عبيد الله إيه العنبري قاضي البصرة رجع في مسألة خطئ فيها فقال إذن أرجع وأنا صغر أمام الناس قال أرجع الحق وأنا صغر ولا أن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأساً في الباطل الله أكبر الرجال، هؤلاء الرجال أنا أقول لكم يا إخواني لا يمكن أن تقعوا على أحد لديه الاستعداد للاقرار بضعفه بخطأه بتجاوزه ويعرف عن هذا إلا أن يكون شخصية عظيمة بمعنى من معنى العظمة شخصية ناضجة وللتبسيط والتوضيح شخصية رصيدها مترع وملان فمهما فقد منه شيئا يبقى الكثير الذي يعول عليه انتبهوا بخلاف الفاشلين كل أولئكم العنيدون الدجماطيقيون مغلقو الرؤوس ايها الاخوه والعدمغه انا اقول لكم فارغون وغير ناضجين ليسوا ناضجين في تجربه الحياه انتبهوا لذلك يكذبون على انفسهم وعلى حقائقهم الرسام الفرنسي الانطباعي ايها الاخوه بيير رينوار كتب مره يقول انا شخص ضعيف في القليمه الخير والكثير من الشر اعرف هذا ولا اكذب بصدده عظمة عظمه ناجح هذا إنسان ناجح هذا الرسام أيها الأخوة معروف على مستوى العالم عنده ما يمكن أن يعتمد عليه فقط أشياء في شخصيتي فشيلت في أشياء لا يبأس لكن عندي أشياء تعزيني أما الفارغ الرأس المغلق الدماغ تعرفون ما الذي عنده ما عنده هو اللحظة الآن المسألة التي يناقش فيها إن فقدها إذا تجدونهم يتناقشون في التجاه المعاكس تغيروا بالطريقة تدينها كطريقة يعني مزرية بأي إنسان ينتمي الفكر طريقة عصابية نيروتك معصوب رجل معصوب لماذا سواء ربحت أو خسرت لن يتغير الكون بنقاشك يا سيدي يا أستاذي ربحت أو خسرت لن تدمر أنت إيه بهذه الحلقة كلها سال لربع إيش قصتك أنت ليه أنت يا معصوب معصوب طريقة عصابية مضطرب لأنه هذه المعركة الأولى والأخيرة دائما ليس عنده رصيد حقيقي هذا هو الفرق بين الناضج وبين الفارغ غير الناضج آه ولذلك أيها الإخوة هؤلاء لا يؤمنون بالمناظرة المناظرة مغامرة نعم معه قد أربح قد أخسر لا يعنيني بالعكس حين أربح معرفت حقيقة لم أكن أعرف وكنت جاهلا بها هذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى حدثتكم مرة بالقصة التي التي قصها أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن آي عسف مرة أخطأ ظننت أنها اتفقت لابن العربي لا بالمراجعة لا هي اتفقت لأحد معارفه أحد العلماء وكان أي من معارف أبي بكر ابن العربي فأنا استغفر الله المهم هذا جاء مرة في فسطاط مصر في مجلس العلامة الإمام أبو الفضل الجوهري وأبو الفضل الجوهري قال على رؤوس الناس والنبي طلق وآلى من نسائه وظاهر منهن صحيح طلق النبي صحيح آلى لكنه لم يظهر قال وآلى قال فتركته حتى انفض عنه الناس فاختربته منه فقال لعل لك أيه يعني شيئا تقول قلت نعم قال فأخذني إلى بيتي ثم قال لبن معه أفرج له عن كلامي عن منطق روح يعني أقول له مولانا لقد قلت في مجلسك كذا وكذا وكذا أما أنه طلق وعال فهذا حق أما أنه ظاهر فالنبي لم يظاهر وما ينبغي له لأن الظهار منكر من القول وزور وقد عصم الله نبيهم المنكر والزور قال فاعتنقني وقبل رأسي وقال نعشك الله بالحق كما نعشتني أنا راجع قال فلما كان الغد وامتلأ المسجد علامة إمام كبير امتلأ بالناس قال فراني رمقني فقال إلي إلي أفسحوا له تعلمون من هذا؟ قال حتى إذا صرت عنده أجلسني على كوسيه ورفعني قال وأنا أغرق في خجلي وحيائي ما إنسان غريب أنا وطالب علم هذا إمام كبير معروف بنتلاميزي شوف حب الحق مش إنكار الصعاليك للحق صعاليك لا علاقة لهم بالعلم وينكر الحق على أهلي شيء عجيب لا يفهم لا يفهم وهذا عالم إمام كبير يتقبل حق من تلميذ مجهول لا يعرفه أحد زائر لمصر لا يعرفه أحد أيها الإخوة قال لهم تعلمون من هذا؟ قالوا نعلم قال أنا معلمكم وهذا معلمي هذا شيخي هذا فتح علي به الله في مسألة أخطأت فيها بحق رسول الله وحكيها لهم قال وأنا لا أكاد أصدق علق ابن العربي بمعنى الكلام قال هذا هو الدين المتين هذا الامام هذا محبه الحق يا اخواني مش دسدس دس وخبي خبي وابليس كمان ناقش فاحنا لا نناقش لاننا نريد اي شيئا مضمونا ان ننتصر ولو في الباطل مش معقول نسأل الله ايش فينا من هذا الداء العياء هذا داء عياء يتساءل بعضهم ايضا بهذا الصدد يقولون ايها الاخوه كيف كيف نسمح بمثل هذا الانفتاح وبمثل هذا التحاور ومثل هذا الاطلاع المرن على الاراء والعقائد والمذاهب والافكار وهذا قد يعرض الانسان للوقوع والتهور في الخطا تعرفون من اعظم ما ينكر عليه اذا قلت للناس اقراوا كل شيء تعلموا كل شيء انفتحوا يجن جنونهم كيف تقول هذا انت تعرض الناس للخطا انت كذا كانهم لم يقراوا كلام النبي وان اجتهد فاخطا فله ايه اجر واحد يا اخي إنه أجر البحث عن الحقيقة أجر البحث عن الحقيقة المثل الإنجليزي الرائع يقول إيه؟ آه. Nothing ventured, nothing gained إذا لم تغامر بشيئا لن تكسب شيئا إذا لم تغامر بشيء لن تكسب شيئا والبحث عن الحقيقة مغامرة كما قلت المناظره ايضا مغامرة المحاوره مغامرة القراءه مغامرة سأغامر ساخسر أشياء قطعا ثم أكسب أشياء أهم منها وبعد ذلك القراءه والاطلاع والمرونه تصحح نفسها انا سصحح ساصحح نفسي بنفسي الاراء التي ابتلعها ثم ايه ارددها ليست ارائي انها تشعرني بنوع من الغربه الينيشن اغترب عن نفسي تسمعوا بالاغتراب مصطلح حاج وماركس والجماعة هذول هذا الاغتراب ليس لارائي لكن الاراء التي اقبلها حتى لو كانت لغيري اقبلها عن تبرير وعن تسويغ وعن فهم وإدراك منير إنجاز التعبير تصبح آرائي حتى إن كانت لغيري تعرفون مثل ما؟ مثل النحلة النحلة تحط على هذه الزهرة وعلى تلك وعلى تلك وتلك وتلك, وتلك ثم تخرج عسلا هو عسلها هي وليس رحيق الأزهار مع أنه من رحيق الأزهار مع أنه من رحيق الأزهار يا إخواني إبكوراموس وهو أول كاتب كوميدي كان الخامس قبل الميلاد اغريقي كتب مره يقول كلمه رائعه الادراك وحده هو المبصر السميع وبدونه كل شيء اعمى اصم وبلا روح الادراك ان تتبنى الشيء عن فهم وعن ادراك والا تبقى اعمى وتبقى اصم لا ترى ولا ايه ولا تسمع الادراك الإدراك اللي قلت المنير الادراك المنير البصير السميع هذا هو ايها الاخوه إذن إذا لم تغامر بشيء لن تكسب أي شيء هذا كذا أيها الاخوه بالله عليكم وهذا ما نلمسه الآن أي مثقف واي مثقفة مسلم أو مسلمة حين يتعاطى مع التراث الإنساني بما فيه التراث الغربي وفي أشياء أكثر من رائعه ويقرأ هذا التراث ولأعلام هذا التراث ثم يخبر أمثال هؤلاء أصحاب العقليات المغلقة أصحاب الدوغمات أيها الإخوة أو الدجمات أصحاب الغوغائيات خطاب العاطفي الجماهيري الذي يؤسس للعقل الشعب والجماهيري ماس مايند ماس مايند عقل متحكم فيه عقل محاصر أسير مسجون حين يقرأ لهؤلاء يقرأ لهؤلاء حين يسمع ما تلوتوا عليكم الآن لا أنا لا أناقش لأن إبليس ناقش الله فلماذا نناقش خلاص إلا ما ماذا تريد نعم نقاتل عما نعتقد حتى سفك الدماء وليقاتلهم واتقع المذابح ما في مشكلة لكن لن نتناقش لن ندخل في هذه المغامرة غير المأمونة ليس لدينا شيك على بياض أننا سننتظر ونرفع رؤوسنا وتظل المكاسب المادية والمعنوية محرزه لنا بالله عليكم حين يقرأ أي مثقف فيكم أو فيكون هذا الكلام ويخبره في حياته يوميا في المساجد وفي الشوارع وفي المنتديات وفي كل شيء وحين يقرأ مثلا لليسنج صاحب الله أكون يقرأ لليسنج عبارة ذكرت أكثر مرة عبارة كلما قرأته تهزني والله العظيم وأشعر بفضل الله وأحمد الله على اني وصلت لهذه الدرجة أشعر وأقسم بالله أن هذا الإنسان هو الذي يندمه الله لا الإنسان الذي يقول يا رب أنا سلمت بكلامك وكلام رسولك وكلام طائفتي كله من غير تفكير وأغلقت دماغي وقتلت عنه خلاص أنا عبدك الله يقول له لا أنا لم أخلق لك هذه لتشتغل تشغل كطنجره كبطيخة لا يا أخي ماذا فعلت بهذا؟ أيها الأحمق الله سيقول له يا أيها الأحمق يا صاحب الأمانة التي كاعت عن السماوات والعرض والجبال يا فارغ لا لا لا لا الذي يحبه الله يريد أمثال عقلية لسنج أيها الإخوة لسنج يقول لو كان بيد الرب لا إله إلا هو نقول هكذا لو كان بيده اليمنى الحقيقة كلها الحقيقة الكاملة الناجزة وبيسراه البحث الدؤوب عنها المترافق أيها الإخوة مع السعي الدائم والخطأ واكتنان الحقيقة تبقى مخ مختفية لا تعرب عن نفسها لكن إن هو إلا البحث بحث مستمر وحتى في خطا مستمر وفي الحقيقة لن تطالع وجه الحقيقة هكذا قال طبعا هذا ليس, ليس هذا الذي يحصل بفضل الله لكن لو كان هكذا قال ثم قال لي ذلك اختر هكذا كاتب يقول لي قال لي ذلك قال لجثوت على ركبتي عند يسره وقلت له الهي اعطني ما في اليسرى اما الحقيقه كلها فهي التي تليق بمجدك وجلالك حقيقه لك انت حقيقه ناجذه من يعرفها كلها وبضربة واحدة هو رب العالمين لا انا ولا أنت ولا ابن تيميه ولا ابن مطهر ولا الشادع ولا ابو حنيفه ولا الصادق ولا احد النبي لا يعرفه يا اخي النبي لا يعرف حقيقه كامله وقل رب زدني علما زدني العلم كله لله الحق كله لله نحن نحاول أن نقترب ونقارب يا جماعة موسى والخضر شفتوا كيف؟ قال أو أنضي حقبة حتى لو سفرت الاف السنين لا بد أن أصيب هذا الرجل الذي عندهم العلم ليس عندي وأتعلم يا عين عليك يا موسى جعل الله نفوسنا موسوية أه؟ ورفعها بشيء من المحمدية عشق العلم والمعرفه الحقيقه كله لو قرأ مثقف مسلم الآن تخيل نفسك قرأت هذه المعثر العظيمة لليسنك وبعدين تقرأ هذا لبعض مشائخنا وكتابنا وعلمائنا طبعا بلا شك ستقول أنا بريء من هذه الدعاء والمزاعم من هذه الانغلاقية من هذه الشوفينية أنا بريء من قصور العصبية هذه القصور الكئيبة سانتمي إلى أحرار الفكر المستقبل للنابهين المستقبل للأحرار المستقبل ليس للحمقى ولا للعبيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكاثرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة كلمتان قبل أن نغادر هذا المقام الكريم الفلسوف الذي ذكرت لكم اليوم قال ألف ايضا له عبارة في كتابه ذاته أعجبتني جدا قال يبقى في القرصان وقاطع الطريق والسارق المتوحش والمغتصب الناهب شيء بريء وبسيط ينتمي إلى الإنسانية بخلاف المتعصب هؤلاء أقرب إلى الإنسانية أيها الأخوة من المتعصب سأشرح لماذا هؤلاء جميعاً يعترفون بأنهم يرتكبون جرائم وأنهم خارجون عن المعايير الأخلاقية وعلى القانون وأنهم إنما يفعلون هذا لمصالحهم الشخصية يقولون نحن مجرمون نحن ذنيئون نعرف هذا هذا إنسانية أن تقرب الحقيقة حتى حقيقة العار الذي يجللك هذا من الإنسانية قال وخير الخطائم التوابون لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا اتى بقوم اخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم لا المتعصب لا يؤمن بهذا هو لا يذنب ولا يخطئ هو كل ما عنده حق وحق مطلق لذلك يقود الناس الى المذبحه لم يتبعوه على كل ما يقول ويقرر انتبهوا شيء مخيف المتعصب بارئ من ادنى معاني الانسانيه لانه دائما في الوقت الذي يعمل فيه لمصالح شخصيه دنيئه أو فئوية ضيقه يزعم انه يعمل لله وللوطن <تصفيق> لذلك هذا أبعد من الانسانيه بدرجات بمراحل السارق خير منه وحقيقه واحد يقول بعد ان يجرب وأسألوا الذين جربوا يقول بالضبط يا أخي بالضبط والله مئة في المئة لأن السراخ كم اضروا بنا كم سرقوا لكن هؤلاء أوقعوا بنا المذابح ذبح من الالوف لا تزال أننا تذبح تصلاك يا أخي تخوزك تخردق شيء مصيبة من هؤلاء المجرمين ويتكلمون باسم الدين وباسم الآخرة يا إلهي كم ذبحنا أنفسنا باسمك لا إله إلا الله كم ذبحنا ونزل نذبح أنفسنا باسم الله وفي وجه الله والوجه الله نسأل الله أن يبرئنا من أمراض التعصب أيها الإخوة وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اهدنا واهد بنا واصلحنا واصلح بنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك وفضلك وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا سميع الدعوات يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم انصر عبادك المقهورين في كل مكان يا رب العالمين انصرهم على من عاداهم وأذن بحريتهم وتحررهم إنك ولي ذلك والقادر عليه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأخيم الصلاة